بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس النوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة بل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 ربا الانسان يوم اذن بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصير ولو القى معذرا لا تحرك به لسانك لتفجع به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 إلى ربها نظره ووجوه يومئذ باصرة ترى إن أي يفعل بها فاقرا كلا إذا بل وقيل مراق وظن أنه الفراق قل دفت الشاق بالشاق إلى ربك صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتغلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى شذى هيا صبور الانسان وين يترك شذى الم يكن قطفه مما من الله ثم جعل علقه فخلق فسواه فجعل شَذَّ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى